يا, يا غيمة, غيمة الأفراح يا غيمة الفرح اللي ونثوري غيث البشائر في زهور سعادتي واستبشري يا شمس عند شروقك فالنور أشرق في تخرج لطفلاتي يا غيمة الأفراح واستبشيني يا شمس عند شروقك فالنور أشرق في تخرج طفلاتي ميس الحبيبة بالنجاح تألاقات وتسلقت فرحا جبال الهندي وسمت بها كل شمائل رفعة ميسو الحنونة ذاتي أجمل بسمتي ميسو الحنونة ذاتي أجمل بسمتي يا ضيما الله فرحه اللي وانت يا شمس عند شروقك فالنور أشرق في تخرج طفلاتي يا غيمة الفرحة اللي وانتوري غيث البشائر في زهور سعادتي واستبشري يا شمس عند شروقك فالنور أشرق في تخرج طفلاتي طهر البراءة لا في لمحاتها وبسمتها عرفت خيصان الرقة بين النعومة والدلالة سابقت أفكارها فبدات بأجمل حلاتي واليوم يا فخري فحين تخرجت قد خلافت بالذكر أطيب سمعتي حفظت كلام الله بين أبواعدها الكتاب ونورها في الظلمات بنتي ومهما قلت عند مقامها لا تنصيح الكلمات معنى الفرحة يا غيبة اللفاح اللي وانتري غيث الباشاير فيه زمان. واستبشيري يا شمس عند شروقك فالنور أشرق في تخرج طفلاتي يا غيمات الأفراحي اللي وانثري غيث البشائر في زهور سعادتي واستبشيري يا شمس عند شروقك فالنور أشرق في تخرج طفلتي يا أول الزهرات في عمري ويا روحي القريبة لي وخير صديقاتي من ذا ينوم القلب حين يزفها فرحا ويسبق التباع الدمعاتي صديقٍ يرجو بي إخلاصٍ صديق أن يسعده الرحمن ويسبة شائري ويبث عمر الأنصي في ذرتي يا ربي صميسي واسعد قلبها وأعظم لها يا ربي كل ما سرتي يا شهريار في زهور سعادتي و يا شمس عند شروقك فالنور أشرق في تاخر جذبليتي يا غيمات الفراحيه الي منتوري ميطلب شهريار في زهور سعادتي. مستمشیری یا و و ارائه شده توسط وبسایت دانلود